يقل له حق المصحف المنزى الولايات الولايات والله والايات مثل هماتي صفوة والله مثل هماتي اييي هي أي موالي وطن أموالي وعرفت بالحياة هي أيك ولاية, ولاية ولاية أهل بيت إنه بواجب علي هي أي أهل